129-وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا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 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ شاهت الوجوه, شاهت الوجوه, شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسيم حاميم عين سيم نرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم, حاميم, حاميم الامر جاء ان فعلينا لا ينصرون حم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو اليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا ك حاميم حمايتنا حامي معي حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من وراء ان محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم